أ و ت ق و ل و ا ل و أ ن ا ز ل ع ل ي ل ا ع ل ك م الاسلاميه ب ن من ة ربكم و د ى ورحمة فمن أظلم م ن كذب بآيات الله و ص د ف ع ن ه ا سنجزي ا ل ذ ي ن يصدفون ي عن آ ا ت ن ا س و ء ا ل ع ذ ا بما كانوا ب يصدفون ه ل ي ر و ن أن إلا أ ت ت ي ه م ا ل ل ا ئ ك ربك ة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آ ي ا ت ربك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 الذين ف ر موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه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 قل أغير م و س و ر ه النابلسي ك للعلوم الاسلاميه ز وزر ر أخرى ة ث إلى ر ب ي ك م بما كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن وهو ا ل ذ ي ج ع ل ك م خ ل ا ف ا ل أ ر ض و ر ف ع ع ب ض ك م فوق بعض د ر ج ا ت ل ي ب ل و ا آتاكم إن ربك إن س ر ي ع ا ل ع ق ا ب وإنه لغفور ر ح ي م